افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم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 وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي بكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما, ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قروه أعين جزاء جزاء بما كانوا يعملون أفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كمن كَانَ فَاسِقًا لَا يستوون أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جنات جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الذين الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا يخرجوا يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ 129. وَلَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الْنَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ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 كامل وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون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 يقولون متى هذا الفتح إن كونتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم إيمانهم ولاهم ينظرون فأعرض عنهم وتظير إنهم تظرون